ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم، قوله سلمة، إسلامة، وقوله تكريمته، سجادته. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال،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 إلا وهو يذكرنا منه علما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينا لكم رواه أحمد وابن حبانا والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه رواه ابن أبي شيبة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض رواه الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله يا إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وخاتم الأنبياء والمرسلين يا حامل لواء الحمد يوم العرض صلى الله وسلم عليك أفضل وأكمل ما صلى على أحد من العالمين وجزاك الله عنا خير ما جاز نبيا ورسولا عن أمته اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم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 من طيبة الطيبة ومن هذا الجوار الكريم من مسجد خير المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب ونسعد بمتابعتكم لنا في هذا النقل المباشر عبر شاشة قناة السنة النبوية لننقل لكم شعائر أذان وصلاة العشاء لهذا اليوم السابع من شهر ذي الحجة لعام 1445 من هجرة المصطفى عليه أفضل زكاة وأتم تسليم سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل ومتمنين لكم أحبتنا الكرام متابعة طيبة لهذا النقل المبارك عبر شاشة قناة سنة النبوية من المسجد النبو الشريف إخوة الإيمان أحبتنا في الله إن الله تبارك وتعالى جواد كريم سخر لعباده مواسم للطاعات يتقربون بها للمولى عز وجل وجعلها تتوالى على عباده حتى لا ينقطعوا عن طاعته وعبادته سبحانه وتعالى وليتزودوا بالأجور العظيمة والآلاء الجسيمة ولرفعة درجاتهم عند ربهم عز وجل ومن هذه المواسم العظيمة هذه الأيام المباركة التي نعيشها أيام عشر ذي الحجة التي أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن فضلها قائلا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فالعمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العمل في سائر أيام السنة فهنا فليتنافس المتنافسون وليتسابق المفلحون حيث الأجر والثواب ومضاعفة الأجور والحسنات ورفعة الدرجات وتتنزل الرحمات ويتعرض فيها إلى النفحات وتجاب فيها الدعوات وتغفر فيها الزلات فيجدر بنا أحبتنا الكرام العمل في هذه الأيام المباركة بجانب المحافظة والمواظبة على الصلوات المفروضة الاجتهاد والإكتار من التقرب إلى المولى سبحانه وتعالى بجميع الفضائل من الأعمال كالصيام والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والإكتار من قراءة القرآن الكريم فهو من أعظم الأعمال في كسب الحسنات ورفع الدرجات حيث يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة ويقول صلوات ربي وسلامه عليه من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها أحبتنا الكرام لحظات ويرفع أذان العشاء الله Əkbərullahü Allah Şahadun Allahu Akbar!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 وهكذا إخوة الإيمان نحبتنا في الله في كل مكان رفع مؤذن المسجد النبوي الشريف عادل بن عبد الرحمن كاتب أدان صلاة العشاء من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة لهذا اليوم الخميس السابع من شهر ذي الحج لعام 1445 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأسكى تسليم نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين الصالح من القول والعمل وأن يغفر لنا ولكم أن يتجاوز عنا وعنكم وأن يحقق لنا ولكم مقاصدنا إن ربي سميع قريب مجيب للدعوات أحبتنا الكرام من هذه الرحاب الطاهرة من المسجد النبو الشريف نعيش معكم هذه الأجواء الإيمانية بكل ما فيها من راحة وسكينة واطمئنان ينعكس على قاصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أن تطأوا أقدامهم مسجد رسول الله حتى تكتنفهم الراحة والسكينة ويعيشون معنا الأمن والأمان فهم يستشعرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاش هنا في هذه البقعة المباركة وتعبد الله سبحانه وتعالى هنا في مسجده الشريف وأن جبريل عليه السلام قد تنزل على رسولنا الكريم هنا في مسجده صلى الله عليه وسلم وأن من هذه البقعة المباركة انتشر نور الحق المبين ليجوب أسقاع الأرض ناشرا كلمة الحق والتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله هذه الكلمة العظيمة التي قامت عليها السماوات والأرض هي مفتاح الجنة ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة بإذن الله هنا في هذه الرحاب الطاهرة تسطرت أروع أمثلة التضحية والإيثار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام الذين تربوا على يدي سيد البشر وخاتم الأنبياء والمرسلين فنهلوا من من معين النبوة اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على خير خلقك وأشرف رسلك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا ببابك واقفون وبرحمتك متعلقون وبكرمك طامعون ولعفوك قاصدون ولرجاك رالون فلا تحرمنا من حبك وعفوك ورضاك يا أكرم من سئل وأجود من أعطى ووهب إلهنا ما تفضلت به من فضلك علينا فأتممه وما وهبت لنا من كرمك فلا تسلبه وما ساترته علينا بحلمك فلا تكشفه وما علمته من سوء علينا فاغفره إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اجعل لكل من يمر بضيق فرجى ولكل مهموم راحة ولكل حزين سعادة ولكل داع رفع إليك أكف الضراعة إجابة ولكل مريض شفاء من كل داء ولكل ميت رحمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ردنا بقضائك وبما قسمته لنا واجعلنا من الحامدين لك في الصراء والضراء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أحبتنا الكرام في هذه الأثناء تقام صلاة العشاء من المسجد النبو الشريف بالمدينة المنورة Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya ala salati hayya ala al-falah Qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahü akbar, Allahü akbar, la ilaha illa Allahü. Istawu, istawu. Allahü, aqbar. Allahü aqbar. هو الخالق الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 اصواتكم فهو ق صوت النبي ولا تجهروا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان, أن تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان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 الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن بيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان ولكن الله حبب اليكم الايمان في قلوبكم وكرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلاً من الله ونعمة والله عليمٌ حكيم الله أكبر Allahü akbar Semələhü limən hamidə Rabbələ və ləkəl hamdə allah akbar allah akbar allah akbar Allah-u-akbar الله الله الله اكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إياكَ نعبدُ وإياكَ نستعين إهدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ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 قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسهم ولا يتنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظنب إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يرتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم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 Allah-u akbar allah akbar Allah-u Allahu allah akbar, Allahü akbar.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 allah Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.